اذا استغنايت عن شيء فداه وخذنا انت محتاج الي رد يا عالم اني في يداي عذابا كل ما كثرت لدي تهين المكرمين لها بصوره وتكرمك من هاناك عليه إذا استغنيت عن شيء فداه وخذ ما أنت محتاج إليك